الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وعناه أما بعد إتمانا لباب الراءات ومع الدرس العشرين من, من دروس شرح الشاطبية قال الناظم رحمه الله تعالى وتغتيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشمل ولكنها في, في وقفهم مع غيرها راقت بعد الكس أو ما أو أولياء تأتي بالسكون ورومه ورومهم كما وصلهم فبل الذكاء وصقلا وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفهيم كن متعملة وتغطيقها مكسورة عند وصلهم أي اتفق القراء السبعة على تقييق الراء المكسورة قولا واحدا إذا كانت في بداية الكلمة نحو رزقا أو رجال وإذا كانت في وسط الكلمه نحو الغارمين وفي الرقاب وكذلك ترقق الراء المكسوره كسره عارضه وصلا نحو انذر الناس وأنذر الناس بكل القراء وترقق الراء لورش حال النقل فيه فصل لربك وانحرن وانحرن ترقق كذلك الراء وترقق عند من يميل في نحو ذكر رئي بشري إلى غير ذلك وتفخيمها في الوقف أجمع وأشمله أما عند الوقف ففيها أحوال أولا إذا سبقت بفتح أو ضم أو واو أو ألف أو ساكن وقبله فتح أو ساكن وقبله ضم نحو انشق القمر مزدجر وسعر ودسر والفجر القدر يريد الله بكم اليسر مع العسر الأنهار الجبار فإنها تفخم في ذلك كله في, كلها في كل الأحوال عند الوقف في كل هذه الأحوال المذكورة عند الوقف تفخم الراء لكل القراء ثانيا إذا سبقت بكسر من غير فاصل نحو عند مليك مقتدر مستمر فإنها ترقق أو يأسكنا نحو إن الله على كل شيء قدير غفرانك ربنا وإليك المصير لا ضير فإنها ترقق كذلك لكل القراء أو سبقت بساكن ليس حرف السالاء وقبله كسر نحو السحر أو الشعر فحكم الراء في كل هذه الأحوال الترقيق وقفا لكل القراء. أما المسوقة بالألف ما لا نحو مع الأبرير عوقبة الدير فترقق لمن يميل الألف قبلها أو يقللها. الأبرير كذلك في التقليل ترقق عوقبة الدير يعني ترقق إذا أمينة الألف أو قللة الألف ترقق الراء. وورد في لف والليل إذا يسر ولظ نذر؟ التفخيم الترقيق والترقيق مقدم في لظ والليل إذا يسر لأن الياء محووفة من أصل الياء من أصل الكلمة والتفخيم مقدم في لظ ونظر لأن الياء المحووفة زائد عن أصل الكلمة نذر على وزن فعل فالياء المحووفة زائد عن أصل الكلمة ولذلك التفخيم فيها مقدم وبعضهم قال فيها التفخيم قولا واحدة فبعضهم قال فيها التفخيم والترقيق والتفخيم مقدم أما يسر الياء المحذوفه من أصل الكلمة فلذلك فيها الترقيق والتفخيم والترقيق مقدم يسر نعم ثالثا ورد في مصر عند الوقف التفخيم والترقيق والتفخيم مقدم لكونها مفخمة وصلا مثلا وقال الذي اشتراه من مصر بالتفخيم وهذا هو المقدم أو مصر ولكن الأولى التقيم وورد في القطر وأسلنا له عين القطر التقييق والتقيم والتقيم مقدم لقولها مرققة وصلا وأسلنا له عين القطر لأنها مكسورة وصل مرققة رابعا قوله ورومهم كما وصلهم أي نقف على الراء بالروم على حسب حالتها في الوصل فإذا كانت مكسوره وصلا فنقف عليها بالروم مع الترقيق لكل القراء نحو والفجر إذا وقبنا عليها بالترقيق نقول والفجري والفجري بترقيق الراء والروم والاتيان بثلث حركة في حاله الوقف والفجري بصوت خفين يسمع القريب دون البعيد وإذا كانت مضمومة فإن كان قبلها كسر أو ياء ساكنة أو كان قبلها ساكن لا يصحف وقبلها كسر نحو مستمر القاهر وهو القاهر وإليك المصير ولذكر فهذه خاصة بورش إذا, وقفت إذا وقفنا لورش بالراء نقف بترقيق الراء في هذه الكلمات ولغيره بالتخير ولغير ورش ولغيره بالتخير لكون ورش إذا يرققها فنقف فنقفناه بالراء هكذا ويقول سحر مستمر, مستمر مثلا وهو القاهر وإليك المصير وأنا ذكر هذا بالنسبة لورش لأنه يوقفها وأصلاً فنقف لابن الروم بالترقيم وغيره وغير ورش يقفون يصلون بالتفقيم فنقف لهم بالروم مع التفقيم هكذا مستمر القاهر وإليك المصير ولا ذكر وكذلك لا يأتي على الروم إلا على القصر إذا كان قبل الراء حرف مد فلا يأتي الروم إلا على القصر كما قال الناظم ورومهم كما وصلهم كما وصلهم تعني تعطينا معنايين أولا من حيث التفخيم والترقيق، وكذلك من حيث القصر فلا يأتي الروم إلا على قصر المقدار حركتين بعده قال وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملة يعمل بالتفخيم الذي هو الأصل في الراءات في غير ما تقرر لك في هذا الباب من الأسباب الموجبة للترقيق. لأن الترقيق خلاف الأصل فإذا فقد السبب الموجب للترقيق وقد تقدم شرح الأسباب وجب الرجوع إلى الأصل هو التفخيم والله تعالى على. فكان الناظم يقول أن الأصل في الراء أن تكون مفخمة والترقيق شيء عارض لسبب من الأسباب المذكورة وبهذا نكون قد انتهينا من باب الراءات ويتبعه باب اللامات قال الناظم في باب اللامات وغلظ ورش فتح لاب لصادها أو الطاي أو للضاء قبل تنزله إذا فتحت أو سكنت كصلاتين ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها عتلا وغلظ ورش فتح لام لصادها في الحروف المفخمة مثل الفاء والصاد والضاد والظاء حروف خصتات قلب نقول هذه حروف مفخمة ولكن اصطلح العلماء في اللام أن نقول لام مغلظة ولذلك قال الناظم وغلظ ورش ما قال وفخم ورش قال وغلظ ورش غلظ ورش كل لام جاءت مفتوحة سواء كانت مخففة أو شددة، متوسطة أو متطرفة بشرط أن يسبقها صاد أو طاء أو ضاء وتكون هذه الأحرف الثلاثة إما مفتوحة أو ساكنة فتغريض اللام لورش له شروط ثلاث أولا أن تكون اللام مفتوح الثاني أن يسبقها صاد أو طاء أو ضاء الثالث أن تكون هذه الأحرف الثلاثة إما ساكنة أو مفتوحة الامثله الصلاه مثلا واقيموا الصلاه وما صلبوه من اصلب اصلابكم اصلاح اي يصل اي مثلا الطلاق مرتان وبير معطله طلقتموه حتى مطالع الفجر والله وجهه مسودا ظلل وهنا في لفظ ظلل فيه لامان اللام الأولى مفتوحة وقبلها ضاء فهذه تغلب اللام الثانية ساكنة فترقق هكذا ظلل ظلل غلبنا اللام الأولى المفتوحة ورققنا اللام الساكنة فيضل كذلك فيظلل فيها لامان اللام الأولى مفتوحة تغلب واللام الثانية ساكنة ترقق فيضل وما ظلمناهم لقد ظلمك هكذا يروي ورش أما إذا كانت اللام مضمومة نحو يصلون أو مكسورة نحو ولا أصلي لكم أو ساكن نحو صال صال أو كانت الأعراف الثلاثة الصاد والضاء مكسورة أو مضمومة فإن اللام ترقق في كل هذه الأحوال لفقد شروط التغليظ نعم قال بعد ذلك وفي طال قلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآي تحقيقها تلا. ورد خلاف عن ورش في اللام إذا فصل بينها وبين ما قبلها ألف وذلك في لفظ طال في قوله تعالى حتى طال عليهم العمر في سورة الأنبياء فيقرأها حتى طال عليهم العمر بالتغليب أو يقرأها بالترقيف حتى طال عليهم العمر. التغليب طردا للباب أو على القاعدة والترقيف نظرا لكون اللام فصل بينها وبين الطاء بالالف. وكذلك في لف في لف أفطى علىكم العهد طال عليكم العهد. فطال عليهم لمد فطال عليهم لمد. الأول في سورة طه فطال عليكم العهد في سورة طه فطال عليهم الأمد في سورة الحديد ونظف صالا في سورة البقرة فإن أراد فصالا في, صالة في صالة هذا تغليم أو فصالا هذا ترقيم ونظف أي يصالح في سورة النساء لأنه يقرأها هكذا يصالح أو يصالح نعم هكذا يرويها ورش ورجع التغليظ ابن الجزري في الكلمات المذكورة، فكل التغليظ هو المقدم. وعرض خلاف عن ورش كذلك في اللام المتطرفة، ولذلك قال: وعندما يسكن وقفا والمفخم فضيلة. ورد خلاف عن ورش في اللام المتطرفة إذا وقف عليها، وذلك في لب أن يوصل، فنقف أن يوصل، فالتغليظ مقدم أو أن يوصل نظرا للسكون العارف. في البقرة وسورة الراع سورتي البقرة والراع وكذلك فلما فصل في سورة البقرة وقد فصل لكم في سورة الأعجام فإذا وقف ورش لو التغليظ هو المقدم أو التغطيق نظرا للسكن العرض. هكذا فلما فصل فلما فصل وقد فصل وقد فصل وبطل ما كانوا يعملون في سورة الأعراف وبطل أو بطل ظل وجهه مسودا في سورة النحل وفي سورة الزخرف ظل أو ظل نعم وفصل الخطاب في سورة صاد وفصل أو وفصل نعم ففي هذه اللامات التغليظ لأنه الأصل والترقيق لكون اللام ساكنة سكونا عارضا للوقف والتفخيم مرجح ولذلك قال الناظم والمفخم فضلا بعد ذلك قال وحكم ذوات الياء منها كهذه ورد خلاف عن ورش كذلك فيما إذا وقع بعد اللام ألف ممالة يعني مقلالة عند ورش لأن ورش ما يميل إمالة كبرى وإنما يقلب فيكون المقصود وحكم ذوات الياء يعني إيه الإمالة الصغرى وهو التقليل نحو مصلى ويصلى ويصلى وقع خلاف عند ورش بين التغليض نظرا للأصل مصلى ويصلى ويصلاها والترقيق لاجل تقليل الالف بعدها فاذا غلظنا نفتح الالف التي بعدها نقللها يعني نفتحها عدم التقليل هكذا مصلى التغليظ في اللام يمنع تقليل الالف التغليظ في اللام يمنع من تقليل الالف واذا رققنا اللام نقلل الالف المقصوره التي بعدها مصلى ويصلى ويصلاها فلا يجتمع التغليظ مع التقليد ولا يجتمع التقليد الترقيق في اللام مع الفتح في الالف نعم هكذا. بعد ذلك قال وعند رؤوس الآي ترقيقها عتلا هنا رؤوس الآي يعني نهاية الآيات لحو فلا صدق ولا صلى وذك رسم ربه فصلى عابدا لذا صلى مع التقليل هو المقدم لأن ورش يقلل رؤوس الآي ف... فهنا ورش يقلل رؤوس الآي مع ترقيق اللام، وذكر اسم ربه فصل عبدا إذا صل نعم فالترقيق هو إيه المقدم مع تقليل الألف ولذلك قال وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى أي غلب وظهر وينبغي أن يعلم أن التغليظ والتقليل ضدان فإذا قرأت بتغليظ اللام لابد لك من فتح ذات الياء بعدها وإذا رققت اللام قللت ذات الياء بعدها إلا رؤوس الآي فترقيق اللام مع تقليل الألف هو المقدم وهو المعمول به لمناسبة رؤوس الآي بعده قال وكل لدى اسم الله من بعد تساطر يرققها حتى يروق مرتلا كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وحيصلا أي اتفق القراء جميعا على ترقيق اللام من نظم الجلالة اذا وقع بعد تسرة نحو بسم الله افي الله شك قالت رسلهم افي الله شك الحمد لله ما يفتح الله للناس, للناس كل هو الله احد لله الصمد قل هو الله أحد لله الصمد هكذا ترقق اللام إذا سبقت بكسر وفخموها بعد فتح وضم نحو إن الله شهد الله رسل الله لما قام عبد الله وإذ قال اللهم وهكذا فتم نظام الشملي أي كمل جمع المسائل في تغليظ اللام وترطيقها في حال وصلها بما بعدها أو فصيها عنه والوقف عليها، والله تعالى أعلم. انتهى باب اللامات، باب. باب الوقف على أواخر الكلم. قال الناظم رحمه الله، ولسان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزله. وعن عند أبي عمرو وقوفيهم به من الروم والاشمام سمت تجملة وأكثر إعلان القرآن يراهما. لسائرهم اولى العلائق مطولا ورومك اسماع المحرك واقفا اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنوله والإشمام إتباق الشفاه بعيدا يسكن لا صوت هناك فيصحله وفعلهما في الضم والرفع وارد ورومك عند الكسر والجر وصله ولم يره في الفتح والنصب قارئ. وعند إمام النحو في كل أعملة وما نوع التحريك إلا للازم بناء واعرابا غدا متنقلة وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكون ليدخل وفي الهاء الإضمار قوم أبوا ومن قبله ضم أو الكسر مثلة إسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف الوقف معناه في اللغة الحبس أو الداب بمعنى حبستها عن السير ومعناه في الصلاح علماء القراءات والتجويد قطع الصوت عن القراءة زمنا ما للتنفس فيه للتنفس فيه بنية استئناف القراءة يعني نقف ونقطع الصوت عن القراءة ولكن بنية استئناف على القراءة لأجل أخذ النفس والأصل في الوقف أن يكون بإسكان الحرف المنقوف عليه لأن العرب أو اللغة العربية لا تجيز الوقف على متحرك ولا البدء بساكل فلذلك كان الأصل في الوقف السكون فيتجرد الحرف بعد سكونه من الحركة التي كان مشكلا بها وهذا معنى قول الناظم عن تحريك حرف تعزل أي تجرد من الحركة التي كان مشكلا بها في الوصف فحل محل الحركة السكون العارض للوقف وعند أبي عمر والكوفيين مذهب حسن في تجميل وقوفهم بالروم والإشمام ولهم كذلك الوقف بالإسكان الذي هو الأصل وهذا معنى قول الناظر وعند أبي عمر وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجمل أي جملوا قراءتهم بالوقف بالروم والإشمام بجانب أنهم يجوز لهم الوقف بالإسكان وهو الأصل قال وأكثر أعلام القرآن يراهما أي أكثر أهل الأداء يأخذون بالروم والإشمام لباقي القراء وهم نافع وابن كثير وابن عامر اختيارا واستحبابا وإن لم يرد بذلك نص عنهم يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا أي حق الأسباب سببا ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنول يعرف لنا الناظم الروم ما هو الروم يقول ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنول أي تضعيفك الصوت بحركة, بحركة الحرف المشكل بها وصلا عند الوقف حتى يذهب معظم صوتها فتسمع صوتا خفيا صوت يسمعه القريب المنصط لقراءتك حتى ولو كان أعمى وعبروا عنه بإتيان بثلث حركة هكذا مثلا الرحمن الرحيم الرحيم عبد نعبد كان نستعين نستعين يسمعه القريب المنصت، يعني إذا كان قريب وليس منشتا معرضا عن اطراعه لا يسمعه ولا يلتفت إليه لخفاء الصوت ولو كان بعيدا ومنشتا لا يسمعه لخفاء الصوت بد أن يكون قريبا ومنشطا متابعا للقراء ولا يضبط الروم إلا بالشفائم للمشافاة والتلقي لأنه شيء لا يؤخذ من الكتب وإنما لابد أن يقرأ الإنسان أو يسمع الأول الإنسان من شيخ ثم يقرأ على الشيخ ما سمع ومثلا لو سمعه وما عرضه على شيخ لا يستفيد لأنه قد يسمع ولا يستطيع أن يطبق ما سمع تطبيقا صحيحا فلا بد من أن يسمع ويطبق ما سمع على شيخ ويجيزه الشيخ يقول لا قرأت صحيحا او قرأت خطأ نعم فيصحح له الخطأ بعد ذلك قال والإشمام اطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فاصحا يعرف لنا الإشمام او يعرفنا بالإشمام فيقول الإشمام هو ضم الشفتين بعيد النطق هنا بعيد صغر بعد للتقريب تصغير للتقريب بمعنى أنك بمجرد ما تنطق بالحرف بالسكون تضم الشفتين لأن الإشمام عبارة عن ضم الشفتين إشارة بلا حركة وبلا صوت ليس فيه صوت ضم الشفتين بعيد النطق بالحرف الأخير من الكلمة من غير صوت وبدون تراخ يعني بدون فاصل بزمن ولذلك قال الناظم بعيده لافادة اتصال ضم الشفتين بإسكان الحرف الموقوف عليه وهكذا يقول إياك نعبد وإياك نستعين نستعين بمجرد ما سكنت الحرف الأخير ضممت الشفتين نستعين لا يصح إن الإنسان يسكنه بعد فترة ضم الشفتين لا يكون هذا إشماما نعم من الذي يستفيد بالإشمام المبصر المتابع للقراءة ولا يستفيد منه الأعمى ولا المنشغل على القراءة ما فائدة الروم والإشمام؟ فائدة الاتيان بالروم والإشمام بيان الحركة الأصلية للحرف الثابتة وصلن، والتي أبدلت بسكون عارض للوقف، ولكثرة ما نقف على نهاية الكلمة بالسكون العارض لأننا دائما نقف بالسكون إياك نعبد وإياك نستعين قد أفلح المؤمنون إن أعطيناك الكثر فصلي لربك وانحر إلى آخره. كثيرا أو كل غيراتنا دائما نقل في السكون فقد ينسى الإنسان الحركة الأصلية للكلمة وإذا أراد أن يصل كهذه الكلمة بما بعدها قد يخطئ في الحفل الأخير لأنه نسياه أو نسي الحركة الأصلية بكثرة الوقوف بالسكون العارض فلذلك هنا نأتي بالروم لنبين الحركة التي ختمت بها الكلمة وكالحركة الأصلية قبل الوقف بالسكون العارض لا. بعد ذلك قال وفي في الضم والرفع وارد ورومك عند الكسر والجر وصلة ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند إمام النحو في كل عملٍ يبين لنا الناظم في هذا في البيت الأول مواضع الروم والإشمة يعني متى نأتي بالروم والإشمة فأفاد أن ورد في عل في علاهما في الكلم المضم الم المضمومة والمرفوعة وأن الروم يكون في الكلم المجرورة والمكسورة وقوله في الكلمة أولا الكلمة المضمومة والمرفوعة سيأتي تفصيل ذلك في البيت التالي إن شاء الله وقوله ولم يره في الفتح والنصب قارئ أي لم يجز أحد من القراء دخول الروم والإشماب في الكلمة المفتوحة والمنصوبة وورد رأي عن أئمة النحو أنهم يجزون دخول الروم والإشماب في الحركات الثلاث الضم والفتح والكسر وهذا رأي لم يأخذ به أحد من القراء هذا خاص بالنحويين ولكن القراء لا يجلزون دخول الروم والإشنام في الفتح والنصر لا. قال وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلة يقول ما ذكرت لك التحريك بالحركات الست إلا لأبين لك حركات البناء وحركات الإعراب فلو ذكرت لك resonate training البناء وهي الفتح والضم والكسر قد يظن أحد أن الروم والإشمال لا يدخلان في الكلمة المعربة أي التي تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة نعم ولو ذكرت لك القابل الإعراض وهي النصب والرفع والجر قد يظن أحد أن الروم والإشمام لا يدخلان في الكلمة المبنية فالمبني على الضم من حيث من قبله فهذا مبني على الضم والمبني على فتح نحو أين وأنت ومن عاد والمبني على كسر نحو هؤلاء ما كان أبوك لقد جئت وحركات الإعراب في الرفع نحو وقال رجل مؤمن غفور رحيم وفي النصب أو ألقى السمعة وفي الجر نحو من السماء أو تنزيل من حكيم حميد فهنا الناظم أتى لنا بحركات البناء والإعراض كيف نقف على الكلمة بالروم والإشمال إذا كانت مجرورة نحو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا الروم إلا على القصر حركتين الرحيم الرحيم هكذا إن كانت مرفوعة تكون مثلا إياك نعبد وإياك نستعينه بيات الروم على القصر نستعين. يكون الروم يدخل في المجرور والمرفوع والمكسور والمضموم. نعم. الإشمام لا يدخل إلا في المضموم والمرفوع. يعني الكلمة اللي على اللي آخر حرف فيها عليها ضمة. سواء كانت مبنية أو معربة. والإشمام يجوز على القصر والتوسط والطول. هكذا. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبدو إياك نستعين فيكون في كلمة نستعين إذا وقفنا عليها سبعة أوجه ثلاثة بالسكون المحن قصر وتوسط وطول بالسكون المحن وثلاثة مثلها بالإشمان قصر وتوسط وطول بالإشمان والروم مع القصر فيكون فيها سبعة أوجه ان كانت مجرورة مثل الرحمن الرحيم فيكون فيها أربعة أوجه ثلاثة بالسكون المحن قصر وتوسط وطول والروم مع القصر وإن كانت منصوبة مثل الحمد لله رب العالمين أو مفتوحة الحمد لله رب العالمين فيجوز فيها ثلاثة أوجه بالسكون المحض فقط قال وفيها تأنيث وميم الجميع كل أعارض شكل لما يكون بيدخلها أي لا يدخل الروم والإشمام في الأشياء الثلاثة مكورة في هذا البيت وهي اولا تائب تأنيث المربوطة التي يقف عليها بالله نحو رحمة ونعمة لا يقف عليها برام أو بإشما. أما إذا كانت التاء التأنيث مربوطة، إذا كانت تأ تأنيث مرسومة في المصحف بالتاء المفتوحة، يوقف عليها بالتاء، فإنها يدخل الرام والإشما إن كانت مرفوعة. نح ورحمة الله وبركاته عليكم. إذا وقفنا على كلمة رحمة، يجوز فيها الرام والإشما. ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذا وقفنا على كلمة رحمة، يجوز فيها الرام والإشما بشرط أن نقف عليها بالتاء لمن يقف بالتاء. ويدخل الروم فقط في التاء التي رسمت بالتاء في المصحف تاء مجرورة فانظر إلى اثار رحمة الله كلمة رحمة لقف عليها رحمة فيجوز فيها الروم فقط ذنباَن يقف عليها بالتاء ومعصيّة الرسول مثلاً ومعصية إذا وقفنا عليها بالتاء يجوز فيها الروم أما من يقف عليها بالهاء فلا يدخلها يقف دخل الروم الشيء الثاني قال وميم جمع أي ميم الجمع عندما يضمها ويصرها بواو فلا يدخلها الروم والإشمام لأنه سيقف عليها بالسكون وعارض شكل أي عارض شكل الذي تحرك بحركة عارضة سواء كانت بسبب النقل نحو قلوحية أو التخلص من التقاء الساكنين نحو قل اللهم فلينظر الإنسان فلا يوقف عليه إلا بالسكون المهر هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين